بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما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 ما بنيمة ربك فحدث. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam callcom